بسم الله الرحمن الرحيم خالفنا نظر إنك آيات كتاب حكيم وكان لناك عجباً أم أوحينا إلى رجل منهم أن أنجرناك وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعلتهم صبياء ونقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الصين والحزاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقومه يعملون إن باختناك الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقومه يستقون إن الذين لا يرسون بقاءنا حياة الدنيا وطلأ النوبية والذين هم عن آياتنا رابعون أولئك مهواه النار بما كانوا يحكمون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تخصهم الأنهار في جملة دعواهم فيها سبحانك اللهم وزحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو معذر الله للناس شوى استعدارهم بالطير وحذي إليهم أجلهم فندر الذين لا يرجون لقاءنا في دوري عليهم وإذا مسى الإنسان الضرود على الجنبي أو قاعدا أو قائما فلما كتفنا عنه بله مر كأن لم يدعونا إلى كل المسى كذلك زياد المسرقين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رذل من بيئات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزم قوم المجرين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فَإِن لَّا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَإِنَّ قَوْلَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ هُوَ الْغَاوِيَةُ قُلْ ما يكون لي أن أبزله مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَخْرَجَنِي مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِلَىٰ آخَرَ لَإِنِّي لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِ اتَّخَذُوا عَلَىٰ بَيْنِي حِزْبًا ما <اللهما> تلوتم عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا أتعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح المجرمون ويعمدون من دون الله ما لا يبوهم ولا ينفعهم يؤمن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبأ وجعل عنما يكون وَلَا كَانَ الْمَلَأُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ رَفَعُوا ولولا إلمت منتبقت من ربك لقل يمينهم فيما فيه يختلقون ويقولون لولا أنتب علي آية للربي فقل إننا ضعب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا آلِ فِرْعَوْنَ نُسُبِّلُ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ في آياتها نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ وجري بهم بريح طيبة وبحر بها جاء ساري عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محاطين وظنوا أنهم محاطين لعووا مصلين لهم سبيل لعووا مصلين لهم سبيل لئن كان ما به أنكون من, من, من الشابرين فَإِمَّا أَن تَرَدَّنَّ إِلَى الْأَرْضِ وَحْدَهُ رَجْمًا أَوِ انْهَزِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَيْرُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ كَمَا تَضَيَّعُ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ من الشماء اختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعلم الثائر أخذ في الأرض زكرفا والزيئة وغن أهلها أنهم قادرون عليها وغن أهلها أنهم قادرون عليها أباها أبونا ليلا أو نهارا فجعلناها وجعلناها حقيدا كأن لم تغنبهم كذلك نقصر الآيات قوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهجي من يشاء إلى طراط مستقيم في الذين أحسبوا الحسنى وزيادة ولا يَرْهَقَ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا شُرَكَاؤُهُمُ الشَّيَاطِينُ جِنَّةٌ لَا يُسْمَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَلِمَةً وَهُمْ فِي الدُّنْيَا هُمْ رَاكِدُونَ انما ابشره تجورهم قطاع من الذين مغرمنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ولوما نحشرهم جميعا ثم نقول لليهن اشرف مكانكم ام هم شركاؤكم هذا بينهم وقال تركاؤهما كنتم إيانا تعبدون فشفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافين هلالك تبلو كل نفس ما أسلقت وردوا إلى الله الحق وَظَلَعْنَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَسْتَوُونُ قُلْ لَمِنْ يَزْقُكُمْ مِنَ, من السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ لَمْ يَزْقُ السَّمْعَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَلُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ أَمْرَهُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَفَلَا تَسْتَقِيمُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَحَقَّ ۖ فَمَا لَكُمْ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ أَفَأَنْتُمْ تَسْرِفُونَ كذلك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ يَفْسُقُونَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل لي شركاءكم من يبدؤ لخلق من يهده؟ قل له يبدؤ لخلق من يهده فَأَنَا سَوَّاهُ قل هل لي شركاءكم من يهدي إلى الحص؟ قل له يهدي إلى الحص أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَنَّا لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَسَّرْهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا جَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ أَن يَكُونَ تَشْرِعًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ تَفْسِيرًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب أَمْ يَقُولُونَ تَزْوِيرًا قل تَتَّخِذُونَ بِسُوءِ حَتَيَّ مِنْ دِينِهِ وَأَنَا مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ دُونِ إِذْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ قَائِدِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمُهُ وَلَمَّا يَأْتِ بِتَأْوِيلِهِ كَمَالِكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ربك أعلم بالمسجدين وإن كذبوك فقل لي عملي وأكم أملكم أنتم بريئون لما أعمل وأنا بريئ عَمْيُون وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيَّ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَيَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمِّيَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَرْقِلُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالًا وَلَكِنَّ مَن نَّعْمَى فَهُوَ مَغْنِيمٌ وَلَوْ نَحْشُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ أَفْطَرَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنذِرِينَ فَإِنَّمَا يَمْنَعُكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَسُوا فَيَمْنَعُونَكَ فإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَدِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ مَّنْهَجٌ وَسُورٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل أملك لنسي ضربا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل أجلهم فلا يستغسروا مساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أشاكم عذابه بياتا أو نهارا ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتهم به آل الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكتبون ويتنبئونك أحق هر قريب وربي إنه لحق وما أنتم محجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لستبت به وأتر الندام سلمناه أو العذاب وقف بينهم بالقصة وهم لا يعلمون. ألا إنا إن لنا هنا في السماوات والأرض. ألا إنا وعده الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت ويقيه يرجعون. من وفقتهم وشفاء كل ما في الصدور وهدا وهدا ورحمة للمؤمن قل بفضل الله وبرحمته فذلك فلا يفرحون هو خير مما يجمعون قل. عن الله يجسرون، وَنَعْمُ الَّرِيْنَ يَجْسُوْنَ عَنْ اللَّهِ بِكِرْبَ لَوْمَةَ يَمْحُّ إِنَّ اللَّهَ لَنُحْفَظِرَنَا رَأْسِي وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُوْنَ وَمَعَ تَقُوْنُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْلُوْ مِنْهُ مِنْ كُوَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إِلَّا كُنَّا إلا كنا عليكم شهودا إذ تهيبون فيه وما يعجب عن ربك من نتقال الأورة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبزي لك بما سبلا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> يجمعه والسميع <سؤال> العليم ألا <سؤال> إن اللَّهِ نَفِسِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا رَبَّتُهُ الَّذينَ يَبْرَوْنَ مِنْهُمْ إِلَّا يَشْوَكَ إِنَّهُ يَسْمِعُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنَ وَإِنَّهُ إِلَّا يَحْصُوْنَ وَالْحَيُّ وَالْقَيْضُ وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتِيْ الميل لتسكنوا فيه والنار مضطرا إن في ذلك آيات لقوم يسمعون قال احتقد الله ولدا سبحانه هو الغليم له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم أُرْقَى مِنْ ذِهَاءَ لَا أَشْقُو لُنَعْلَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا الَّذِينَ يَكْتُفُونَ عَنْ اللَّهِ فِيهِ بَلَى يُفِرُّونَ مَتَى هُمُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَىٰ نَمَوْذِعُهُمْ ثُمَّ نُلِيقُهُمْ عَذَابَ الشَّدِيدِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ عليهم لدى أنوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان تضر عليكم مقامي وترشيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وتركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثُمَّ مَضَى إِلَيَّ وَلَا تُغْرُونَ فَيَا تَوْلَيْتُمْ كَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ إِنَّ الْجَزَاءَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَرَّبُوهُ فَنَجَّاهُ وَمَنْ لَاهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ قَلَائِدَ وَأَغْرَقْنَا مَنْ يُرِيدُنَ كَذَّبُوا انظروا كيف كان هاقبة المندهين ثم دعتنا من بعضه رتبا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من مقابل كذلك نقضى على قلوب المعتجين ثم دعتنا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ إِلَٰهِهِمْ فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ ۗ وَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَكْفَرُوا بِهِ ۖ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ قالوا أجلسنا لسن في سن عنا وجدنا عليه أبا ألا وتكون لكم الكبر يا أهل الأرض وما نحمل لكم بمؤمنين؟ وقال فرعون ائتوني بكل ساحم عنيم فلما جاء الساع وفعل لهم متى أتما؟ فَلَمَّا الْتَقَوْا قَالُوا إِنَّ سَأَمَا جِئْتُمْ بِهِ شُرُقًا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ عَلَى الْمُفْسِدِينَ وَنَجَّىكُمُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْيَهُودُ فَمَا آمَنَ الْمُوسَى إِلَّا بِنَفْسِهِ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ على خَوْفٍ يَهْدِرُونَ وَمَا لَهُمْ مِنْ يَفْعَلُهُمْ وإن فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي فَقَالَ مُوسَى تَعَالَ مَا نَهْلُكُ فقالوا على الله توسلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه عن موسى بوأ لقومكما بمصر بلوسا وجعلوا بلوسكم قبلة وَأَنذِرْ قَوْمَكَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالَ إِنَّ الْوَقْتَ لَا يَأْتِي بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا سَرِيعًا ربنا خلص على أموالهم واشتر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجرب الدعوتكما التقيما ولا تتدعان لتبيت الذين ما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجوده بغيا وهدوا حتى إذا أدركه الغرف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل قال آمنت أنه لا إله وأنا من المسلمين آم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجلك ببدلك لتكون لمن خلتك آية وإن كبيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسراء ذِكْرُهُ وَرَجَطْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْرَاتِ فَاخْتَرَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ يَلُلْ إِنَّ رَبَّكَ يَخْضِبُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا يُخْتَلِفُونَ فَإِنَّهَا فِي ذِكْرٍ مِّمَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ فَتَسْأَلُ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ فَأَجَاءَ أَصْرَحُ حَقٍّ مِنْ رَبِّكَ فَلَنْ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْكِرِينَ وَلَنْ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَسَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ إن الذين حقّت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت سنسعها إما نهائيا قوم يومك لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم على بلخ في حياة الدنيا ومسعناهم إلى خيرهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعا يُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا آمِنُوا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ, أن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يُؤْتِي كُلُّ ذِي عِلْمٍ عِلْمَهُ وَمَنْ لَا يَعْقِلُ فَهَمْ يَنْتَغِرُونَ إِذْ لَا مِثْلَ أَيَّانِ الْيَلِينَ فَلَوْ مِنْ قَبْلِينَ قُلْ تَنْتَغِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَغِرِينَ ثُنَّ نُنَجِّرِ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنِوا كَذَلِكَ حَفَّا عَلِيْنَا نُنْجِرْ مُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِ فلا أعبد الذين تعبدون من دون إلا ولكن أعبد الله المذية وفحاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من, من المشركين ولا تدع من دون ما لا ينفرك ان فَعَلَكَ تَعْنِي مَكِيلًا مِنَ وإن لم تذك اللهِ بِمَا وَإِنْ يُرِدْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادٍّ لِفَضْلِهِ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَنًا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَأُخْرِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ